يا نفس فاز الصالحون بالتقى فابصروا الرشد وقلبي قد عمي يا حسنهم والليل قد جنهم ونورهم يفوق نور الانجم ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنمين